يتتبع المجتهد الحكم في كل الأفراد أو في أغلب الأفراد كما سيأتي، فيحصل الظن أو القطع بأن الحكم يشمل السورة التي فيها النزاع بعد أن يتتبع الحكم، وهو قسمان، وهو قسمان، فمنه الاستقراء التام. وهو أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق أي النزاع بأن يكون ثبوت الحكم لذلك الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في جميع جزئياته في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر ولا خلاف في حجيته بين العلماء كرفع الفاعل ونصب المفعول مثلا في النحو كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا فهذا الحكم تحصلنا عليه من الاستقراء استقرينا كلام العرب فوجدنا كل فاعل مرفوعا وكل مفعول به منصوبا وكل مبتدأ مرفوعا وهكذا فهذا يسمونه الاستقراء التام الاستقراء التام وهو قطعي قطعي أن يفيد العلم ومنه القسم الثاني غير التام وهو أن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات وليس في كل الجزئيات في بعض الجزئيات غير صورة النزاع ولكن يشترط فيه أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم لا بد أن يكون هذا التتبع للبعض يفيد الظن بأن الحكم يشمل هذه المسألة يفيد ظن عموم الحكم يفيد الظن بأن هذا الحكم عام لكل أفراده ولو كان البعض المستقرأ أقل على التحقيق على القول المحقق فلا يشترط أن يكون البعض المستقرأ أكثر من غير المستقرأ فإذا كان الذي استقرأ يفيد ظن عموم الحكم كفى ومن ذلك قول الشافعية رحمه الله تعالى بأن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره نصف شهر فهذا استنتجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالاستقرار بأن تتبع أحوال النساء في زمانه فحصل أو تحصل عنده ظن بأن هذا الحكم أو بأن هذه العادة تعم كل النساء لذلك قال نظيمهم والحيض نصف شهرها أقصاه وليلة بيومها أدناه والإمام الشافعي رحمه الله لم يستقرئ من حال نساء العالم إلا النزر اليسير القليل وهذا الذي يسميه الفقهاء أي الاستقراء غير التام يسميه الفقهاء الحاق الفرد بالأغلب ولذلك قال الناظم يسمى لحوق الفرد بالذي غلب أي يسميه الفقهاء الحاق الفرد بالأغلب وحاصل الاستقراء كما يقولون استدلال بجزئيات على كلية وعكسه وهو الاستدلال بالكليات على الجزئي هو القياس المنطقي كل حيوان كل إنسان حيوان فالانسان حيوان استدلال بالكليات على الجزئيات هو القياس المنطقي والاستدلال بالجزئي الاضافي على الجزئي الاضافي هو قياس التمثيل المعروف بقياس الفقهاء والقياس الأصولي ولذلك قال صاحب السلم في علم المنطق وان بجزئي على كلي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقتق وحيث جزئي على جز... على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيلا جعل فذاك تمثيلاً جعل. أي حمل جزئي على جزئي يسمى القياس التمثيلي بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلف هذا البحث وفقا منحة الاستصحاب هو العدم الأصلي هو العدم الأصلي, هو العدم الأصلي. وهو الذي سبق أن عرفناه بالإباحة العقلية استصحاب العدم هو الإباحة العقلية ولا يحتج بذلك إلا بعد قصار البحث عن الدليل فإذا لم يوجد يستدل بذلك ويحتج به والمراد بالبحث استفراغ الجهد في طلب الدليل ولم يوجد فلو وجد دليل لوجب العمل به فصوب جماد مثلا ساقط لا يجب ولا يسن ولا يستحق لأن الأصل براءة الذمة منه وقوله ورجحنا مفهوم هذا الكلام أن هناك من يقول بخلاف ذلك أي من يرجح أن الاستصحاب ليس من الأدلة ليس من الأدلة والمخالفون في هذا الأمر منهم من يقول الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع ومنهم من يقول الأصل في ذلك التوقف إلى آخر الأقوال ولكن القول الصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة أن الأصل في الأشياء التي لم يرد فيها نص الإباحة دلت على ذلك أدلة من القرآن الكريم كثيرة جدا ودل على ذلك أيضا العقل قال بعد ذلك وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل هذا الأصل الذي هو الاستصحاب والأصل براءة الذمة كما سبق أن عرفنا إذا عارضه شيء غالب فايهما يقدم يقول تنافى النقل اي نقل العلماء تنافى واختلف فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقدم منهما عندما يتعارضان ولذلك اختلف العلماء اذا اختلف الزوجان في دفع النفقه اذا اختلف الزوجان في دفع النفقه فالغالب دفعها الغالب أن الزوج يدفع نفقة زوجته وأنه قد دفعها والاصل عدم الأصل أنه لم يدفع الأصل براءة الذمة والأصل أنه لم يفعل لم يع لم يفعل ولكن الغالب من أحوال الناس أن الزوج يدفع نفقة زوجته فأيهما يقدم اختلف العلماء في هذه المسألة ومن هذه المسائل ما اتفق العلماء رحمه الله تعالى على تغليب الأصل فيها كدعاوى أهل الدين والورع على غيرهم فالغالب صدقهم أهل الدين والورع والأصل براءة ذمة المدعى عليهم صحيح فهنا العلماء متفقون على تقديم دعوى أهل الدين والورع على غيرهم مع أن الأصل براءة الذمة المدعى عليهم <تصفيق> وايضا من المسائل ما اتفق العلماء رحمه الله تعالى فيها على تقديم الغالب كشهادة البينه على إمارة الذمة فالأصل براءة الذمة والغالب صدق البينه اذ قامت بينه على ان فلانا ذمته معموره بشيء من الاشياء فايهما يقدم يقول العلماء متفقون على تقديم الغالب لان الغالب صدق البينه مع أن الأصل براءه الذمه وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك التصحيبه أي أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه نوع من أنواع الاستدلال وهو حجة كما لو قال قائل كانت له في ذمتي مئة وقضيته فإن الشرع يثبت المئة في ذمته لأنه أقر بها صحيح؟ بالسبب الذي هو الإقرار فيلزم استصحاب بقائها في الذمة حتى تقوم بينه على أنه قد قضى صاحب المئه وقول الناظم مثل ذاك استصحبه أي استصحب ما دل الشر على ثبوته مثل استصحاب ذاك العدم الأصلي المتقدم بعد ذلك يقول الناظم وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي كجر ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرفه يتكلم الناظم هنا على الاستصحاب المقلوب وهو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي في الزمن الحاضر فالباء في قوله بماض بمعنى في والباء ترد بمعنى في كثيرا ومثبت باسم المفعول وهذا الاستصحاب يمثلون له كما قال الناظم كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف فبعض المالكيه يذهب إلى أن الحبس إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يلزم إجراؤه على تلك الحالة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في الأصل وايضا من أمثلته أن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم استصحابا للحال إلى الماضي وكثير من العلماء في المقابل لم يعتبر الاستصحاب المقلوب ويرى بأن الحال أو بأن الماضي قد يطرؤ عليه طارئ يغيره فطرؤ الحالة الراهنة أمر محتمل أمر محتمل فالحالة الموجودة قد تكون طارئة لا أصلية قال بعد ذلك والأخذ بالذي له رجحان من الادله هو استحسان هنا يعرف الناظم ما يسمى بالاستحسان ما هو الاستحسان؟ بعض العلماء قال إن الاستحسان هو الأخذ بالراجح من الأدلة كما قال الناظم الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. فتخصيص العراية من عموم منع بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخص استحسان وكتصديق مدعي الأشبه من زوجين في الصداق ومن متبايعين في الثمن وكشهادة الرهن في قدر الدين ففي مثل هذه المسائل كلها الأخذ بالراجح من أدلتها استحسان وهذا القول قال به ابن خويز منداد من المالكية وروي مثله عن الإمام أحمد وبعض العلماء قال إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة مثاله كما يقولون تجويز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل لأن المشاحة في تعيين ذاك قبيحة في العادة وفي الحديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالأصل في الاجره أن يعين الماء المستعمل وايضا أن يعين الزمن ولكن تسومح في مثل هذا الأمر استحسانا, استحسانا فتعيين مثل هذه الأمور في مثل هذه المواطن يقولون أمر مستقبح والقول الثالث في تعريف الاستحسان ولهذا قال الناظم أو هو تخصيص بعرف ما يعم والقول الثالث في تعريفه وراعي الاستصلاح بعضهم يأم أي يقصده فالقول الثالث إذن هو استعمال مصلحة جزئية كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد واختار الآخرون الإمضاء فالقياس هنا أن نرد الجميع إن رد بعضهم لأن من ورث عنه بالخيار أي الميت لو رد البعض تعين عليه رد الجميع لما في التبعيد من إدخال الضرر على البائع والاستحسان أخذ الجميع لأن أخذ الجميع فيه ارتكاب لأخف في الضررين إذ ليس فيه ضرر إلا على الورثة الذين ارتضوا الرد، وأما البائع والورثة الذين ارتضوا الإمضاء فلم يدخل عليهم ضرر. فالاستحسان على هذا القول أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. وهذا القول قال به الابياري من المالكيه ايضا وقال به غيره. وبعض العلماء يقول إن الاستحسان هو دليل. ينقضح في ذهن المجتهد ويقصر التعبير عنه أي لا يستطيع التعبير عنه كما ذكر الناظم ورد كونه دليلا ينقضح ويقصر التعبير عنه متضح أي هذا التعريف عرفه به بعض العلماء لكنه مردود ورد كونه دليلا ينقضح ويقصر التعبير عنه متضح أي واضح لماذا؟ لأن المجتهد لأن المجتهد يفرض فيه ويشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه وإلا لما كان مجتهدا بعد ذلك يقول رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر يتكلم الناظم هنا على قول الصحابي أو على رأي الصحابي وإن شئت لفظ العام قلت يتكلم على مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا وسواء أكان الصحابي حاكما أو مفتيا فيقول ان مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد مثله وهذا لا خلاف فيه فكل صحابي من هؤلاء الصحابة المجتهدين يجتهد رأيه ولا يلزم باجتهاد غيره من الصحابه لذلك قال الماضي بوفق من خلى اي من سبق في غيره ثالثها ان انتشر واما مذهب الصحابي على غيره من التابعين ومن بعدهم فهل يكون حجة أم لا يكون حجة بعضهم يقول مذهبه يكون حجة لأن الصحابة رضي الله عنهم باشر النبي صلى الله عليه وسلم واطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم فهم أعلم بالسنة من غيرهم وما ومراء كمن سمع واحتجوا أيضا بحديث أصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ولكن هذا الحديث حديث ضعيف وعلى فرض ثبوته فهو محمول على الاقتداء بهم في سيرتهم واخلاقهم وتدينهم لا على مذاهبهم المندنيه على الاجتهاد والقول الثاني ان قولهم او مذهبهم ليس بحجه مطلقه لانه قول مجتهد من الامه فلا يعد قوله قول مجتهد من المسلمين والقول الثالث التفصيل إذا مذهبه اشتهر ولم يعرف له مخالف كان حجته وأما إذا خولف فليس بحجه إذا ظهر له مخالف ليس بحجه لأن القول الآخر يناقضه يناقضه وإذا لم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا أم لا يكون إجماعا لا يشترط ذلك وقد يكون اجماعا إذا توفرت فيه شروط الإجماع السكوتي التي سبق أن عرفناها كعدم قيام القراء على الإنكار وعلى مضي مهلة للنظر والتفكير وعلى بلوغ ذلك الخبر إلى جميع المجتهدين إلى غير ذلك مما عرفناه في باب الإجماع قال ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد الكلام السابق مذهب الصحابي على غيره من المجتهدين وأما العامي من المسلمين فيجوز له العمل بمذهب الصحابي إذا تحقق أن ذلك مذهبه وهو مراده بالمعتمد لدى تحقق المعتمد وإنما اشترط هذا لأن مذاهب الصحابة لم تثبت حق الثبوت لأنها نقلت فتاوى مجرده وأما إذا تحققنا أن ذلك مذهبه وثبت وضبطنا قوله وعرفنا أحواله فإننا يجوز لنا العمل به يجوز لنا العمل به بخلاف ما لو كان قوله غير مثبت أو غير مضبوط أو غير منقول على الوجه الكامل فقد يفتي بفتوى ويكون لفتواه ما يخصصها أو ما يكملها ونحن لا نعرف ذلك قال بعد ذلك والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد التابعي المجتهد فمن دونه لا يجوز لمجتهد آخر تقليد إذ لا يجوز للمجتهد تقليد غيره بل يحرم تقليده غيره إذا كان يوسعه النظر واستطاع أن يتوصل إلى الحكم باجتهاده بعد ذلك يقول من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل يتكلم الناظم هنا على مسألة وهي أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى النص أي يحظل عليه العمل بمعنى النص لماذا؟ يقول لجواز أن يكون هذا النص منسوخا وهو لا يعرف أو يكون مخصصا وهو لا يعرف أو يكون مقيدا وهو لا يعرف أو يعارضه يعرف. غيره ولم يعرف وجه الجمع بينهما إلى غير ذلك والقول الصحيح أن العامي الذي لا يفقه قواعد الشريعة وليس عنده علم البتة أو عنده علم لا يمكنه من النظر والتفكير وقراءة أقوال العلماء في الحديث وشروحه فهذا لا يعمل بنص بالمعنى مباشره وإنما عليه أن يسأل أهل العلم امتثالا لقوله تعالى فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والجاهل الذي لا يعرف خاصا من عام ولا مطلقا من مقيد ولا ناسخا من منسوخ فهذا يرجع إلى أهل العلم وأما من كان عنده علم يمكنه من قراءة الحديث وشروحه وأقوال العلماء في هذا الحديث وفيما يستنبط منه من فقه وما يعرف منه من معان وأحكام فهذا يجوز له العمل بالحديث مستندا في ذلك على أقوال أهل العلم وشروحاتهم وشرحاتهم ولا مانع يمنعه من ذلك ومن ادعى المنع في مثل هذه الحالة فعليه أن يأتي بالدليل محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النظم رحمه الله تعالى سد الزرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب ورداء وألغي إن يكون فساد فيه أبعدا الذريعة في اللغة هي الوسيله إلى الشيء الوسيله المؤدية إلى الشيء ومعنى هذا البيت أن الذرائع التي تؤدي إلى حرام يجب سدها فما أدى إلى حرام فهو حرام والذرائع إلى الواجب يجب فتحها لان ما يؤدي إلى واجب فهو واجب والذرائع إلى المندوب يندب فتحها ويكره سدها والذرائع إلى المكروه يندب سدها ويكره فتحها والذرائع عند العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة أقسام قسم يجب سده إجماعا بإجماع العلماء كسب الأصنام عند قوم يسبون الله عز وجل إذا سبت أصنامه فان الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم مع ان سب الاصنام امر محمود ومطلوب وايضا كحفر الآبار في طرق المسلمين فهو مع كونه جائزا في ذاته الا لأنه الا لكونه يؤدي الى قتل المسلمين وهلاكهم فهو حرام يجب سده وأيضا كإلقاء السموم في اطعمتهم فالإلقاء من حيث هو حلال أمر جائز لا حرج فيه كونك تاخذ سما تلقيه في طعام هذا أمر من حيث ذاته لا حرج فيه لكن لكونه يؤدي إلى تهلكة المسلمين فإنه ينبغي سده ولا يجوز فتحه وقسم, وقسم اختلف فيه العلماء اختلافا بينا هل يجب فتحه أو هل يجوز فتحه أو لا يجوز فتحه وهذا القسم كما يعبرون عنه أو كما يمثلون له ببيوع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند المالكية ويسميها غيرهم العينة كأن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بعينها بأقل من, الثمن الأول نقداً. بأقل من الثمن الأول نقدا فهو قد باعها إلى أجل ثم يشتريها في الحال بأقل من سعرها نقدا حالاً. فهذا مع أن ظاهره السلامة إلا أنه يجب سده عند بعض العلماء لأنه يؤدي إلى الربا فهو مضنة إلى الترابي بين الناس ويسمونه بيع العينة وقد ورد في حديث الترمذي إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بيع العينة ما هو فكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتهما جائزة كونك تبيع شيئا لشخص معين إلى أجل وكونك تشتري منه حالا نقدا هذا أمر جائز لا حرج فيه لكن ذلك قد يكون ذريعة إلى الربا نظرا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها أو العائدة إليها ملغاة. فيقول الأمر إلى دفع عين وأخذ أكثر منها نسيئة وهو عين الربا, عين الربا أي ربا النسيئه فمثل هذا يمنعه مالك رحمه الله تعالى وأحمد في بعض السور خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قال وألغي إن يكن الفساد فيه أبعدا وهذا هو القسم الذي يجب إلغاء الذريعة فيه إجماعا أي يلغى ولا تعتبر فيه الذريعة إجماعا وهو نوعان ما كان الفساد فيه بعيدا كما قال الناضي وألغي إن يكن الفساد فيه أبعدا وكانت المصلحة فيه أقرب منه ومثال ذلك كما مثل له الناظم فيما بعد بقوله وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي تدلي دوال العنب أي تدلي أشجار العنب فأشجار العنب متدلية فروعها ومتدل ما فيها من الثمار أي منتشر موجود في أواسط المسلمين من غير إنكاب فهو إجماع منهم على جواز زرع العنب زرع أشجار العنب وعلى جواز بيع العنب مع أن العنب قد يتخذه البعض للخمر لأن مصلحة العنب والزبيب العامة أقرب من نفسدة شرب الخمر منها والثاني وهو الذي قال عنه الناظم بقوله أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدا بما ينفع للنسارة هذا القسم الذي تكون المصلحة فيه أرجح من المفسدة مع أن الفساد فيه ليس ببعيد وإنما الفساد فيه قريب ولكن المصلحة أرجح ومثل له المؤلف بقوله كالأسارة تفدى بما ينفع للنسارة أي كفداء الأسرى المسلمين من ايدي الكفار بشيء ينفع الكفار كمال أو طعام أو سلاح بشرط الا يكون ذلك مما تقوى به شوكتهم فيقدروا على قتل بقية المسلمين فلا يتصور أن نعطيهم سلاحا أو طعاما يقويهم فينقض علينا جميعا ففي عوض أن ننقذ مجموعة نهلك الجميع فهمنا يا شباب تفدى بما ينفع للنصارى والنصارى هنا كمثال فقط وليس المقصود أن النصارى فقط هم الذين يجوز أن تفدى أسران منهم وإنما غير النصارى أيضا أي كل المقاتلين لنا أو كل عدائنا من الكفار قال بعد ذلك وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الاولياء الإلهام ليس بحجة وهو ما يجده بعض الناس في نفوسهم لعدم الثقه بإلهام من ليس معصوما فلا يؤمن أن يكون ذلك دسيسه من الشيطان بعض الناس يدعي أنه يلهم أو يجد في نفسه أشياء تأتيه من خارج طبعا هؤلاء إذا كانوا صالحين فإننا نقول لهم إن الذي يأتيكم هل ضمنتم بأنه من عند الله أم أنه قد يجوز أن يكون من عند الشيطان أو من وساوس النفس ولا شك أن القطع بأنه من عند الله ضرب من المحال والباطل وقوله العراء العراء معناها الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر والإلهام هو ايقاع شيء في القلب يثلج به الصدر من غير استدلال أي شيء ينشرح له الصدر ويرتاح به الإنسان يقول شارح هنا يخص الله تعالى به من شاء والحق ما ذكره المؤلف من أنه ينبذ بالعراء يلغى ويطرح بالفضاء إذ لا يثبت الشرع إلا بدليل فليس هناك شرع يثبت بإلهام كما يدعي بعض المتصوفة وبعض المخرفين الذين يدعون بأن الإلهام من طرق التشريع وجاءوا بسبب ذلك على الأمة الإسلامية بمصائب وطامات كبرى لا تعد ولا تحصى بل حتى وقعوا في الزندقة والانحراف والخروج من دائرة الإسلام ولذلك قال الناظم وقد رآه بعض من تصوف بعض المتصوفه تصوف رأى الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم نفسه دون غيره في حق الملهم نفسه دون غيره ولكن ذلك ليس بصحيح لا في حق الملهم ولا في حق غير الملهم فهو بالنسبة للجميع لا عبرة به إذا كان موافقا للشريعة إذا كان تأكيدا لأمر شرعي فالعبرة بالشريعة وإذا كان شيئا جديدا فإن الله عز وجل قد قال لرسوله وقال لنا جميعا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخبر الله عز وجل لا يمكن أيه أن, أن يغير الواقع وقول الناظم رحمه الله تعالى وعسمة النبي توجب اقتفا هذا رد على بعض الذين يقولون بالإلهام فكأنه يفترض هنا اعتراضا بأن يقول له كان يقول له واحد من المعترضين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهم وكان إلهامه وحيا وكان يعمل, يعمل به وكان يلزم به غيره أيضا فالجواب أن عصمه النبي توجب اقتفاء توجب اتباعا له واقتداءا به فالنبي معصوم قطعا لا شك في ذلك والله عز وجل لا يتركه ويوجهه ويسدده في كل خطوة يخطوها ولذلك فقياسكم الهام غيره على النبي صلى الله عليه وسلم قياسكم إلهام غير النبي على النبي قياس مع الفوارق وليس مع الفارق قال بعد ذلك لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التاويل عندكم او من التاويل او من التعويل نعم هذا الأصح بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الالباء الالهام ينبذ ويطرح بالعراء بين بانه لا يجوز للولي أي لرجل الصالح من المسلمين أن يحكم بلا دليل من القرآن الكريم أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس فلا يجوز له أن ينبذ أدلة الشريعة جانبا ويحكم بإلهامه وإنما الحكم بأدلة الشريعة لانعقاد الإجماع على أن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بأدلتها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله ينتظر الوحي فيما لم يرد عليه فيه نص قال في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نقع الضمير في غيره عائد إلى حكم الله المفهوم من قوله لا يحكم يعني أن غير حكم الله تعالى من الهامات الصالحين منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا لما يقع لهم فيه الكشف على ما ذكر الناظم في بيته وعلى ما شرحه به الشراح فمن اخبره ولي بشيء فقد يحصل له به اليقين لموجب يقتضي ذلك ككونه رآه لا يخبر بشيء الا وقع وقد يحصل الظن لما يعلم من صدق القائل وصلاحه وقوله أن نقع, أن نقع معناه الغبار والكشف هو أن يكشف الله لبعض عباده عن غائب أو مستقبل فمثاله في الغائب قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية يا سارية الجبل, يا سارية الجبل ولكن هذا الحديث أو هذا الأثر في إسناده مقال ونحن معاشر أهل السنة نقر بكرامات الأولياء وبأن الله عز وجل يخص بعض أوليائه بمزيد من فضه والهامه ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون ما يلهم ما يلهمون به أو ما يجدونه أن يكون حجة على غيرهم. قال ومثاله في المستقبل قول أبي بكر رضي الله عنه أرى ما في بطني أرى ما في بطني بنت خارجة أنثى فهذا الأثر ايضا يروى عن الإمام أو عن الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويحتاج إلى دراسة في إسناده أيضا وعلى كل حال فإن وإن كنا نثبت كرامات الأولياء فلا يعني ذلك أن نتجاوز بها الحد وأن نجعلها حجه على الغير وأن نجعل ذلك امرا قطعيا بل الصحيح أن كل ذلك ظني من قبيل الظن إنما هو من قبيل الظني لا غير ولا أحد يستطيع أن يجزم بأمر غيبي بدون وحي لا يعلم الوحي إلا الله أو من أوحى الله إليه بالغيب قال بعد ذلك والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب <تصفيق> معنى هذا الكلام أن مفاتيح الغيب الخمسة إذا وقع فيها كشف لبعض الأولياء فإنه إنما يكون ظنيا لأن الله تعالى نفع علمها عن غيره في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية من آخر سورة لقمان عليه السلام العلم بهذه الأمور الخمس إذا وقع فيه الكشف كما يقولون فإنه يكون ظنيا لأن الله عز وجل نفع علمها بدون ريب بدون شك بدون شك ولا يخفى كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن ظاهر الآية مقدم على هذه الأقوال إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سنة أما قول أبي بكر إن أنه يرى ما في بطن بنت خارجه أنه أنثى فهو ليس بعلم بدليل أنه عبر بأرى بضم الهمزة بمعنى أظن ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن الظن ليس بعلم وإنما هو تخرص إنما هو تخرص ولا يخفى كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ان ظاهر الآية مقدم على هذه الأقوال إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سنة أما قول أبي بكر أنه يرى ما في بطن بنت خارجه أنه أنثى فهو ليس بعلم بدليل أنه عبر بأرى بضم الهمزه بمعنى أظن ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن الظن ليس بعلم وإنما هو تخرص إنما هو تخرص الناظم بعد ذلك قد أسس الفقه على رفع الضرر وان ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي هنا يتكلم الناظم تبعا لغيره في ختام كل كتاب أصولي على قواعد الفقه الخمسة المعروفة وقال بأن الفقه قد اسس اولا على رفع الضرر والضرر قاعدة معروفة ولفقها عندهم الضرر يزال وهذه قاعدة كبيرة وفروعها كثيرة جدا وايضا ومن امثلتها كما يقولون الحدود ورد المغصوب والتطليق بالإضرار والإعسار ومنع الجار من احداث ما يضر بجاره ودليل هذه القاعدة قول النبي في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار والقاعده الثانيه وان ما يشق يجلب الوتر الوتر المراد به التيسير اي المقصود به التيسير ووتر الانسان ما يريده والمقصود بالوتر هنا التيسير وهذه القاعده لفظها عندهم المشقة تجلب التيسير ومن فروعها جميع الرخص الشرعية كجواز القصر والجمع والفطر في السفر وأكل الميتة للمضطر ودليلها قوله تعالى أيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج والمقصود بالحرج هنا الحرج غير المعتاد وأما الحرج المعتاد فلا يعتبر كمشقه الصوم في الصيف والطهارة في الشتاء والمخاطره بالنفس في الجهاد ونحو ذلك لأن هذه المشاقة منها ما شرعت العبادة معه كالتغرير بالنفس في الجهاد ومنها ما هي خفيفة كالصوم في الصيف والتوضؤ أو تطهر في الشتاء ونحو ذلك لذلك قال ناظمهم وألغيت خفيفة كبردي ماء الطهاره اوان البرد اوان البرد اي في وقت البرد والقاعده الثالثه هي قول الناظم رحمه الله تعالى ونفي رفع القطع بالشك اي القطع لا يرفع بالشك القطع لا يرفع بالشك ويعبرون عنها اليقين لا يزول بالشك ومعنى ذلك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الشيء المتيقن منه لا يتحول عن ذلك الحال إلا بدليل وأما مجرد الشك والأوهام فلا تعبر فلا تكفي في حصول ضده المضاد لحكمه ومن فروع هذه القاعدة من يشك هل صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يبني على اليقين وأيضا من توضأ أو شك هل احدث أم لا فإنه يبني على اليقين ويعتبر نفسه بتوضأ وأيضا من شك هل طلق زوجته أم لا فالعبرة أنه لم يطلق واليقين أنه لم يطلق وهكذا القياس والقاعدة الرابعة هي التي عبر عنها الناظم بقوله وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا لا يعرف ما هو فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو, يجم أو يشم ريحا يشم او يشم ريحا. فالعلماء استنبطوا من هذه من هذا النص قاعده وهي أن اليقين لا يزول بالشك والقاعده الرابعه وهي التي عبر عنها الناظم بقوله وأن يحكم العرف أي تحكيم العرف ويعبرون عنها بقولهم العاده محكمه كاتباع العوائد في معاملات الناس وايمانهم وطلاقهم ونحو ذلك واستدلوا لهذه القاعده بقوله تعالى وامر بالعرف دل لهذه القاعدة بقوله تعالى وأمر بالعرف في سورة لقمان وإن كان هذا الاستدلال بعيدا لكن فيه أو له من من النظر مجال قال وزاد من فطن أي يعني بعض الأصوليين زاد اصلا خامسا على الأصول الأربعة التي ذكرناها وهي الأمور بمقاصدها كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارده الأمور بمقاصدها أي الوسائل تعطى حكم المقصود بها من فروع هذه القاعدة وجوب النية في الوضوء والغسل ودليل القاعدة إنما الأعمال بالنيات وقول الناظم مع تكلف ببعض وارد يعني أن الفروع لا ترجع كلها إلى الأصول المذكورة إلا بواسطة وتكلف فبعض الفروع تدخل في هذه القواعد بطريقة مباشرة وبعضها تدخل في هذه القواعد مع نوع من التكلف والبعد لكنها تلحق بها لكنها تلحق بها وبعض العلماء يرجع الفقه كله, الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد بل بعضهم قد رجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح قائلا إن درء المفاسد مصلحة فكل الفقه وكل الشريعه مبنية على جلب المصالح هذا قال به العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال بعد ذلك كتاب التعادل والتراجيح والتعادل معناه التكافؤ والتساوي والترجيح سيعرفه الناظم فيما بعد سيعرفه الناظم فيما بعد والترجيح جمع ترجيح وأفرد التعادل لأنه نوع واحد وجمع الترجيح لأنه أنواع قال الناظم رحمه الله ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظنين تمى أي لا يجوز عقلا تعارض دليلين إلا إذا كانا ظنيين أما إذا كانا قطعيين فلا يمكن عقلا تعارضهما سواء كان نقليين أو عقليين أو أحدهما نقليا والثاني عقليا وكذلك لا يتعارض قطعي وظني لأن الظنية يلغى أمام القطعي والظن يتطرق إلى الدليل من جهتين الجهة الأولى من جهة السند فقد يكون السند ظنيا والدلالة قطعيه واحيانا يتطرق إليه من جهة الدلالة فقد يكون السند قطعيا والدلالة ظنية قال والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز أن يعتدل أي أن يتساوى الدليلين؟ المتعارضين في نفس الأمر عقلا ام لا مع أنهم متفقون على أن ذلك شرعا لم يقع وإنما الخلاف هنا خلاف عقلي فبعض العلماء يقول بأن الاعتدال يجوز في الواقع أي في نفس الأمر بأن يكون الدليلان متعارضين في نفس الأمر وقالوا لا محذور في ذلك ولا مانع من ذلك ولكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الكتاب والسنه ليس فيهما تعارض في نفس الأمر ليس فيهما تعارض في نفس الأمر. وانما التعارض بحسب ما يظهر للناظر بحسب ما يظهر للناظر وكون التعارض اي التعادل بين الدليلين الظنيين يحصل بحسب ما يظهر للمجتهد هو مقصود المؤلف بقوله كما يجوز عند ذهن السامع كما يجوز عند ذهن السامع فجواز التعارض في ذهن السامع هو الذي وقع في الكتاب والسنه واما في نفس الأمر فلم يقع قال وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد المجتهد من العلماء رحمهم الله تعالى إذا روي عنه قولان في مسألة واحدة فإن لذلك ثلاث حالات الأولى أن يكون أحد القولين قبل الآخر ويعرف ذلك عن طريق التاريخ والإخبار فالقول الأخير منهما هو قوله والأول ملغى وإن شئت قلت عنه منسوخ بقوله الثاني والحالة الثانية أن يكون المجتهد قال القولين في وقت واحد مع أنه ذكر ما يقوي أحدهما كأن يقول هذا هو الأحسن أو الأرجح أو الأشبه وفي هذه الحالة ماذا نفعل فالقول المقترن بما يقويه ويؤيده هو قول المجتهد في تلك المسألة لذلك قال الناظم الا فما صاحبه مؤيد أي الذي يؤيده ويقويه والحالة الثالثة وغيره فيه له تردد أي أن يكون أن يكونا غير متعاقبين ولم يصاحب أحدهما مكون، فإن المجتهد متردد بينهما، فيقال تردد في ذلك المجتهد أو الإمام أو العالم، فهو متردد. قال بعد ذلك وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل ذكر الأقوال الضعيفة في كتب العلم وحكايتها ونقلها ما الفائدة منه قال ذلك ليس للعمل بها لأن العمل بالأقوال الضعيفة منحضل باتفاق العلماء أي لا يجوز على القول الأرجح الصحيح أو على قول كل العلماء إذ ذاك عن وفاقهم أي عن اتفاقهم قد انحضل وإنما يذكر القول الضعيف أو يحكى أو ينقل لماذا؟ بل للترقي لمدارج السناء بل للترقي لمدارج السناء ويحفظ المدرك من له اعتناء الفائدة منه إذا اولا هي الترقي لمدارج السناء أي التقرب أو الاقتراب من رتبة الاجتهاد والعلماء حيث يعلم أن هذا القول قد صار إليه مجتهد وبذلك تتقوى قريحة الإنسان ويعرف أقوال أهل العلم وذلك يرفعه من حضيض الجهل أو من حضيض العوام إلى حضيذ المتبصرين ثم إلى حضيذ أو إلى رتبة المتبصرين ثم إلى رتبة العلماء المجتهدين فذكر هذه الأقوال الضعيفة إنما هو للطرق لمدارج السناء والارتقاء إلى منازل العلماء قال والفائده الثانيه الثانية ويحفظ المدرك من له اعتناء أي يحفظ الدليل من له اعتناء بحفظه والذي له اعتناء بحفظ الدليل هو المتبصر والتبصر معناه أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر ولا إهمال للقائل به وهذه رتبة مشايخ المذاهب وأجاويل طلبة العلم والترقي في اللغة معناه الصعود والمدارج جمع مدرج وهو ما يدرج أن يصعد عليه والسنى بالقصر النور ويحفظ بالنصف عطفا على الاسم الخالص الذي هو الترقي وحيث عطف فعل على اسم خالص وجب نصبه لذلك قال ابن مالك وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابت أو, أو منحذف وايضا من فوائد ذكر الأقوال الضعيفه ولمراعاه الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما ستر مراعاه الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى أمر معتبر شرعا وبعض العلماء يراعي الخلاف إذا أفتى في مسألة معينة فإنه يراعي فيها خلاف أهل العلم فقد لا يفتي بقوله مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف وهل يراعى كل خلاف؟ او يراعى فقط الخلاف المشتهر خلاف بين العلماء ولعل الصواب أن يراعى الخلاف المشتهر أن يراعى الخلاف المشتهر لكن بشرط ان لا يكون او ان لا تكون مراعاه الخلاف مناقضه لأصول مذهب ذلك المشتهر فإذا كان يراعي الخلاف وينقض بذلك أصوله فهذا لا ينبغي فهذا لا ينبغي وكونه يلجي إليه الضرر إن, لم إن كان لم يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق ضرًا من الضر به تعلق وليس من الضريه ضرا من الضر به تعلق وايضا من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة أنه في بعض الأحيان قد يلجأ الإنسان إلى العمل بالقول الضعيف قد يضطر إلى العمل بالقول الضعيف يلجي إليه الضرر كما قال الناظر لكن بشرط إن كان لم يشتد فيه الخور أي بشرط ان لا يكون ضعف هذا القول ضعفا شديدا وأيضا من شروطه وثبت العسل أي أن يثبت العزو عزو هذا القول لقائله بان يكون منسوبا إلى قائله معروفا من هو قائله والشرط الثالث أن يتحقق تلك الضرورة من نفسه فلا يجوز أن يفتي غيره بالضعيف لأنه لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من نفسه فمنع العلماء رحمه الله تعالى الفتوى بالقول الضعيف لأن المجتهد أو لأن العالم المفتي لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من نفسه ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى منع الفتوى بغير المشهور من المذهب سدا للذريعة وحسما للباب فهذه بعض الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الأقوال الضعيفة من الأقوال الضعيفة مع أن العمل بها في الأصل لا يجوز اتفاقا كما ذكر الناظم قال فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. أي اعلم بأنه إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم أن قول بعض العلماء من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق أي ليس على إطلاقه بل هو على عمومه، بل هو على, على غير هذا الإطلاق وليس على عمومه، فلا يسلم هذا الإنسان العامل بقول العالم إلا إذا كان القول الذي عمل به راجحا الا إذا كان العمل القول الذي عمل به راجحاً أو مرجوحاً توفرت فيه الشروط التي ذكرناها آنفاً. أو كان العامل به من أهل الاجتهاد في الترجيح فترجح عنده هذا القول الضعيف لكنه ترجح في نفسه وفي وترجح في ظنه حتى ذلك يقول إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج معنى هذا الكلام أنه إذا لم يوجد للمجتهد كمالك وغيره من العلماء قول في مسألة معينة لكنه يعرف له قول في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله المخرج فيها أي خرجه أصحاب ذلك المجتهد فيها الحاقا لها بنظيرتها التي نص عليها المجتهد وانما سمي هذا القول قولا له بناء على قاعده معروفه عند العلماء وهي لازم المذهب يعد مذهبا وبعض العلماء يخالف ويقول بان لازم المذهب ليس مذهبا ليس مذهبا وهؤلاء الذين يقولون ان لازم المذهب يعد مذهبا يقولون إن الاصل عدم الفارق وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يعزى إليه هذا القول المخرج على قوله الذي قاله لا يجوز ولذلك عبر الناظم بقوله وقيل عزوه إليه حرج وهذا بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب وفي الحقيقة إطلاق هذا الكلام وأن لازم المذهب يعد مذهبا فيه نظر فيه نظر لأن الإنسان قد يفتي بمسألة ولا يفتي بنفس الحكم في نظيرتها لشيء آخر أو لمانع يمنع من الحاق تلك النظيرة بها لو ذكرت للعالم ذاك أو بينت له وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق أي في نسبة هذا القول المخرج على قوله مطلقا بأن يقال قال مالك في كذا مع أنه لم يقل في هذه المسألة وإنما قال في نظيرتها خلف بين العلماء أي اختلاف بين العلماء مضى إليه من سبق منهم والقول الصواب أنه لا يجوز حتى على القول حتى على القول بأن لازم المذهب مذهب لا يجوز أن ينسب إليه هذا القول إطلاق وإنما ينبغي أن يقيد وإنما ينبغي أن يقيد بانه قول مخرج على قوله وكذلك يقول وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين أقوال أصحاب المجتهد كمالك وغيره من العلماء من شأها أي من شأ الاختلاف المؤد إليها وجود نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهما فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل واحد في الأخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين أحدهما منصوص والآخر مخرج فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج فهذه بالنسبة لاقوال أصحاب المجتهد كما قال الناظم تنشأ الطرق من نصين أي عن الإمام تعارضا في مسألتين متشابهتين فأصحابه فيما بعده بعضهم ينسب إليه القول يذكر القولين وكل واحدة مع نصها وبعضهم يذكر هذه ويقول وهذه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 قال الناظم رحمه الله تعالى تقويه الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح أي أن الترجيح هو تقويه أحد الشقين أو الشقين أي تقويه أحد الدليلين المتعارضين بمرجح من المرجحات التي سيأتي ذكرها فيما بعد والأخذ بالراجح هو القول الصحيح بل هو الواجب ولذلك قال الناظم وأوجب الأخذ به الصحيح فالقول الصحيح وجوب الأخذ بالراجح ولا يجوز العمل بالمرجوح مع الراجح وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي أي أن القاضي أبا بكر الباقلاني من المالكيه يقول إذا كان الرجحان قطعيا وجب العمل به وإذا كان ظنيا لم يعمل به إذ لا ترجيح عنده بظن فهذا التفصيل ذهب إليه الباقلاني وانفرد به عن غيره ولكن القول الصحيح هو وجوب الأخذ بالراجح سواء كان الترجيح قطعيا أو ظنيا قال بعد ذلك والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا فالجمع بين الدليلين المتقاضلين من كتاب أو سنة أو منهما واجب ويجب الجمع بين الدليلين ما أمكن أي على حسب القدرة والاستطاعة والإمكان وذلك إذا كان الدليل الأول عام والثاني خاص فيحمل العام على الخاص وإذا كان الدليل الأول أو إذا كان واحد منهما مطلقا وكان الآخر مقيدا فيحمل المطلق على المقيد وهكذا دواليك على طريقة الجمع وأما إذا عرف لم يمكن الجمع بينهما وعرف المتأخر منهما فالمتأخر هو الناسخ فالمتأخر هو الناسخ وكيف نعرف الناسخ من المنسوخ كيف نعرف المتأخر قد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر في باب النص وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالمتأخر هو الناسخ إذا كان قابلا للنسخ إذا كان المتأخر إذا كان المتقدم منسوخ وإذا كان المتأخر ناسخا إذا كان المتقدم قابلا للنسخ كالإنشاء سواء كان قطعيين أو ظنيين وهذا معنى قول الناظم إلا فللأخير نسخ بينا أي وإلا يمكن الجمع بينهما فالأخير ناسخ للأول قال ووجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا ففيه تخير زكر أي إذا لم يعلم المتأخر من المتقدم إذا لم يعلم المتقدم المتأخر من المتقدم فإنه يجب إسقاط كل منهما بالآخر وحينئذ ماذا نعمل نطلب الدليل من غيرهما. لأن كل واحد منهما يحتمل أنه ناسخ ومنسوخ وهذا معنى قول الناظم ووجب الإسقاط بالجهل وأما إذا تقارن الدليلان المتعارضان في الورود من الشارع أي ورد منه في وقت واحد من غير سبق أحدهما للآخر ففيه تخير للمجتهد بينهما يعمل بأيهما شاء لكن بشرط الجمع لا يمكن الجمع ولا يوجد مرجح فإن أمكن الجمع والترجيح معا قدم الجمع لأن العمل بالدليلين اولى من إلغاء أحدهما قال بعد ذلك وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخير لقوم سمعا أو يجب الوقف أو التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط هنا تكلم الناظم على مسألة تعارض الدليلين في ظن المجتهد أي أن المجتهد إذا ظن تعارض أو تعادل الدليلين المجتهد إذا ظن تعادل الدليلين في نفس الأمر على القول بجواز ذلك أنه يجوز التعارض في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال القول الأول الذي حكاه الناظم بقوله ففيه تخير لقوم سمع أي بعض العلماء قالوا يخير المجتهد في مثل هذه الحالة في العمل بما شاء منهما هنا تكلم الناظم على مسألة تعارض الدليلين في ظن المجتهد أي أن المجتهد إذا ظن تعارض أو تعادل الدليلين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 وهذا القول قال به الباق اللاني بناء على أن الواقعة لا تخلو عن الحكمين فكل الوقائع لا بد فيها من أحد الحكمين إما هذا وإما هذا والقول الثاني الوقف عن العمل بواحد منهما ولذلك قال الناظم أو يجب الوقف بناء على, كل بناء على أن كل مجتهد مصيب والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن والظن في مثل هذه الحالة مفقود في كل واحد منهما لمعارضته بالآخر فلا يمكن أن يحصل ظن بأن هذا الدليل راجح أو هذا الدليل هو المتضمن للحكم أو الآخر لأن كل واحد منهما معارض بالآخر ومسألة إصابة المجتهد وأن كل مجتهد مصيب سيأتي الكلام عليها في باب الاجتهاد والتقليد. القول الثالث التساقط ولذلك قال المناظم أو التساقط والتساقط سقوط كل منهما بالآخر فحينئذ نرجع لغيرهما من الأدلة كالبراءة الأصلية والقول الرابع التفصيل بعض العلماء حكى التفصيل والذي حكى التفصيل هو الامام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع وهو الإشارة اليه بقوله الضابط والتفصيل هذا مؤداه أن التخير يكون في الواجبات والامور الواجبه يخير فيها المجتهد لماذا قال لأنها قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين فكذلك يخير عند تعارض أو عند تعادل الدليلين في نفس الأمر على القول بجواز تعادل الدليلين في نفس الأمر وأما غير الواجبات فيكون فيها التساقط أي تتساقط الأدلة في غير الواجبات قال بعد ذلك وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لدى ذي الفن إذا تقابل دليلان نقليان أحدهما قطعي والآخر ظني والقطعي هو المتاخر فإنه ينسخ به الظني المتقدم وهذا مفهوم مما تقدم وأما إذا كان الظني هو المتاخر فإن الظنية لا ينسخ القطعية على قول كثير من العلماء وقد سبق أن تكلمنا في باب النسخ أن ما كان ثابتا ثبوتا قطعيا أو أن القطعية عموما لا ينسخه الظني وبعض العلماء يرى جواز ذلك وأنه لا مانع أن ينسخ الظني القطعية وقد تكلمنا على ذلك في موضعه قال بعد ذلك ذو القطع في الجهل لديهم معتبر وإن يعم واحد فقد غبر إذا تقابل دليل قطعي وآخر ظني وجهل المتقدم منهما فالمعتبر هو القطع العبرة بالقطع ولا عبرة بالظني أمام القطع ولذلك قال ذو القطع في الجهل لديهم معتبر فلا نترك القطعية من أجل معارضته بالظن فهمنا يا شباب؟ وإن يعم واحد فقد غبر أي إذا كان أحدهما أي أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فقد غبر قد سبق الكلام عليه في مبحث العام والخاص حيث ذكر هناك الناظم بأن العموم أو بأن الخصوص مقدم على العموم وأن العام يعمل يحمل على مخصصه وأن التقييد مقدم على الإطلاق وأن المطلق يحمل على مقيد. فهو يقصر على بعض الأفراد وما أخرجه الدليل الخاص منها فهو خارج كما قال في قول كما ذكر قصر الذي عم ما اعتمادي غير على بعض من الأفراد قال بعد ذلك الترجيح باعتبار حال الراوي هنا الناظم رحمه الله تعالى شرع في تعداد وجوه الترجيح شرع في ذكر أوجه الترجيح ولابد أن نعرف اولا أن أوجه الترجيح لا تنحصر فيما ذكره الناظم وأنها أغلبية وأنها أمور أغلبية وليست امورا قطعية وهي تختلف احيانا باختلاف أحوال الأدلة وأحوال المتعارضات ولذلك فهذه أمور أغلبية وسيشير إلى, إلى ذلك الناظم في آخر داب الترجيح في آخر باب الترجيح حيث يقول علم بأن كلها لا ينحصر أي كل أوجه الترجيح لا يمكن حصره ولا يمكن ضبطه أو لا يمكن تقييده وذكره كله بعد ذلك قال قد جاء في المرجحات بالسنة هنا يتكلم الناظم أولا على الترجيح باعتبار حال الراوي أي باعتبار السنة والرواد فيذكر بأنه من مرجحات السنة علوه والزيد في الحفظ يعد فالعلو مقدم على النزول والزيادة غير المعارضة لما رواه الأوثق مقدم على ما ليس فيه زيادة وأيضا الزيادة في الحفظ مقدمة على غير ذلك فالحافظ المتقن أو لا من غيره أو لا من غيره فالزيد في الحفظ يعد من المرجحات قال والفقه واللغة والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع هذه الصفات إذا وجدت في الراوي رجحته على من لم تتوفر فيه هذه الصفات منها الفقه فالفقيه مقدم على غير الفقيه واللغوي العالم باللغة مقدم على غيره والنحوي أيضا مقدم على غير النحوي وصاحب الورع والدين مقدم على من نقص دينه وورعه وصاحب الضبط والفطنة مقدم على من لم يحصل أو من لم يوجد فيه ذلك وايضا من لم يكن متلبسا ببدعة قط مقدم على من تلبس ببدعة غير مكفرة أو غير مانعة من الرواية عنه بعد ذلك يقول عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي باختبار صريحها وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكر هنا يتكلم على الترجيح فيما يخص العدالة نحن قد عرفنا فيما سبق كيفية معرفة العدالة حيث قال النظم مثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار فيقول اشتهار الراوي بالعدالة والدين. والدين هذه هي المرتبة الأولى فالعداله التي عرفت بالاشتهار مقدمة على غيرها وتأتي بعدها في الترتيب العدالة التي عرفت بالاختبار والممارسة والمصاحبة وأيضاً تأتي بعدها في الترتيب العدالة التي عرفت من أفواه العلماء صراحة بالتصريح من غير تلميح أو من غير كنايه وانما عرفت بالصراحه ولذلك قال وان يزكي الاكثر فالذي زكاه الاكثر مقدم على من زكاه الاقل والذي زكاه ثلاثه مقدم على من زكاه اثنان والذي زكاه مائه مقدم على غيره لان زياده عدد المزكين تزيد الوثوق بعدالته وايضا قال وفقد تدليس كما قد ذكروا فالراوي الذي لم يعهد عليه تدليس قط سواء أكان هذا التدليس غير قادح في الرواية أو كان قادحا في الرواية مقدم على من عرف منه التدليس من عرف بالتدليس فالمدلس متأخر عن غير المدلس والكلام هنا عن المدلس المقبول أما المدلس غير المقبول فلا مجال لذكره في هذا المقام لأن روايته ترد والمدلس المقبول هو المدلس في الإسناد عادة المصرح بالسماع في عين الحديث المروي أما تدليس الشيوخ فالظاهر على ما يقوله بعض العلماء أن صاحبه غير مقبول وتدليس التسوية يسقط أصل العدالة كما هو مقرر في علم المصطلح قال بعد ذلك حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي في هذا البيت بكر الناظم أربعة مرجحات الأول الحرية فالحر مرجح على العبد ومرواه الحر مرجح على مرواه العبد لأن الحر منصبه أشرف من العبد وهو يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد والثاني الحفظ ويدخل تحت الحفظ أربعة أمور الأول أن الحافظ هو الذي يسرد الحديث من غير تلعثم وغير الحافظ من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف الثاني أن الحافظ من يقدر على التأذية وغير الحافظ من لا يقدر على التأذية اصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان كقول أبي محذورة رضي الله عنه لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة مع رواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأذان لا ترجيع فيه وهو لا يحكيه لفظا عنه صلى الله عليه وسلم الثالث أن الحافظ يحفظ لفظ الحديث وغير الحافظ من يعتمد على المكتوب الرابع أن الحافظة من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حيث التحمل إلى حين الأداء لما يرويه وغير الحافظ من شأنه التعويل على الكتابة حين التحمل أو الأداء لما يرويه وان لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة والثالث من المرجحات التي ذكرها الناظم في البيت علم النسب فالذي عرف نسبه مقدم على من لم يعرف نسبه لأن الذي عرف نسبه تكون الثقة به أكثر مع أن من لم يعرف نسبه كما ذكرنا روايته مقبولة الرابع كونه أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرابة على نوعي أو في معنى القرابه ذكر العلماء قولين الأول أن المراد به من كان مجلسه من الصحابة عادة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم رؤساء الصحابة واكابرهم الثاني أن المراد به من كان أقرب إليه في المسافة وقت التحمل ووجه الأول أن أكابر الصحابة أشد ثقة من غيرهم والذين قالوا بالقول الأول قالوا الصحابة أعلم, الصحابة أعلم وافقه وأشد ثقة وهذا القول لا مناص من القول به والقول الثاني يقول إن القريب في المسافة أشد تمكنا من حفظ اللفظ وعدم الخطأ في سماعه ولكن هذا الأمر ليس على عموم فقد يكون الشخص قريبا ولا يتقن السماع ويكون الشخص أبعد منه ويكون أتقنا وأحفظ للسماع وعلى العموم فهذه أمور أغلبية كما ذكرنا وإنما هي فقط بيان لمجالات الترجيح أو مما يمكن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 قال الناظم رحمه الله تعالى ذكورة إن حاله قد جهل وقيل لا وبعضهم قد فصل يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت على مسألة ترجيح رواية الذكر على الأنثى وأن بعض العلماء يرجح رواية الذكر على الأنثى ولا بد أن نعرف بأن العلماء رحمه الله تعالى إنما يقولون بهذا الكلام كما ذكر الناظم عند جهل حال الذكر وحال الأنثى ولذلك قال الناظم ان حاله قد جهل أما إذا عرفنا بأن الأنثى اضبط فإن روايتها تقدم وكذلك إذا عرفنا بأن الذكر اضبط فإن روايته تقدم وبعض العلماء فصل فقال بأن الأنثى روايتها تقدم في أحكام النساء كالحيض والعدة و الذكر تقدم روايته في غير ذلك لأن المرأة في العادة في مسائلها الخاصة بها تكون أشد اهتماما وحفظا واتقانا وهكذا كل إنسان يهتم بما يعنيه ويخصه بعد ذلك يقول ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علماه أي أنه من المرجحات الظهور فكونه إحدى الروايتين أوضح في المعنى يجعلها تقدم على غيرها على غير الواضحة وكذلك من المرجحات الرواية التي عرفت أو علمت جهة التحمل فيها فرواية من علمت جهة تحمله من سماع أو قراءة أو غير ذلك تقدم على رواية من لم تعلم جهة تحمله كالراوي بقال وعن وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرف بها جهة التحمل وإنما هي ألفاظ محتملة على ذلك حسن من قدرة أو كلفة أنه لا أفضل لا أول أكثر أنه ليس لهم ماذا فالخصم لا كوما وعن تقدر روايته على روا بالمعنى وهذا ظاهر. وكذلك من المرجحات يوم أحد الغاويين صاحب الواقع أي عاش الأكثر وعصرها أو كان هو صاحبها والمكلف فيها أو المباشر لها وهذا واضح أيضا فإن المباشر للأمر أعلم به من غيره ولذلك قالوا رب الدار أعلم بما فيها ومن فيها